أضلنا الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس الواقع فجت الأرض رجا وغست الجبال بزا فكانت هبا بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة بسم الله الرحمن الرحيم سلي وقعت فيك <تصفيق> كذبك اذا وقعت في رفضة إذا رجت الأرض رجا الجبال بس فكا وَكُنْتُمْ أزواجا ثلاثة في أصحاب الميمنة وَحُمُ الْمَشَامِمَ مَا أَوْصَاهُ حُمُ الْمَشَامِمَ يَخْنُقُ رَبُّنَا جنت و <تصفيق> Allaikum <laughs> يرم من ام خلنا على الصمد الممدود ذُلّ لَكُم مِّنَ الْأَمْرِ يطوف عليهم ولدان مخلطون بأكواب وأباب بأك... أصدعون و لحم طیر مم ما جزاء بما كانوا يمدلون لا يسمعون فيها لا ولا